لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَٰلِفَتْ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى أَمْ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم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 وَمَِّا يُوقِدُ نَ عَلَيْهِثٍ الن لِبَثِ غَ أَسِليَةٍ أَوْمَكَع زَبَدُ مِثْلُ كَذَلِكَ يَبْْرِبُ اللَّهُ الحَقَّّ وَالبَطِل فَأَم مَزَّبَدُ فَذهَبُجُ فَ أَو وَأَم م ماَا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 كان لهم سوء الحساب ومآواهم جهنم وبئس ملها